والسر عندك ع ل ى ن ي ة الحلال ما أ ح ل ل والحرام ما ح ر م والدين ما شرعت و ا ل أ م ر ما قضيت والعباد عبادك والخلق خلقك يا أ ر ح م الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ارحمنا وجد علينا و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله فكرت في موضوع يناسب أ ي ا م ن ا هذه ع ظ م ة واقتدارا و أ ل ق ا وازدهارا يناسب الختام السعيد لهذا الشهر المجيد فهداني ربي إ ل ى موضوع يمس كيان ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة ويدل إ ل ى وحدتها ا ل ح ق ي ق ي ة و إ ل ى قيمها ا ل أ ص ي ل ة في رمضان انتظم شمل ا ل أ س ر وجلسوا جميعا على م ا ئ د ة و ا ح د ة فجاء المسافر وحضر الغائب وعاش الناس في أ م ن وعاشوا في رمضان في شمل ا ل أ س ر امسيات انس ط ي ب ة اجتمع فيها شمل الناس وهذه ن ع م ة تستوجب شكر الله عز وجل ولكنه كما انتظم شملنا ف إ ن رمضان قد انتظمنا بقيم شتى أ ح ي ا فينا معاني ا ل إ ي م ا ن وبث فينا روح ا ل أ م ل وفجر فينا د و ا ع الخير و أ ن ت مجتمع مع أ س ر ت ك هل فكرت في أ م م من المسلمين و أ ق و ا م من المؤمنين فرقت الحرب شملهم ومزقت ا ل أ ق د ا ر اجتماعهم هل ت أ م ل ت في فقراء ليسوا أ ق ل ذكاء من أ غ ن ي ا ء وفي ب ؤ س ا ء ليسوا ب أ ق ل م ع ر ف ة ب أ م و ر ا ل ح ي ا ة من السعداء ولكن الظروف والاقدار حاله بينهم وبين ما يشتهون فيعيشون في ق ل المعاناه وعوامل التشريد و و ق ا ه ا ل ح ي ا ة وحالات من البؤس إ ن هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة التي اجتمع فيها شمل الناس عليهم أ ن يتذكروا إ خ و ا ن ا لهم في البؤس وفي الحرمان و إ ن السعيد هو الذي صام لله وتفقد خلق الله ورعى عباد الله ف أ ط ع م جائعا وكفكف عبرا وساعد مسكينا وقام مع الناس يعينهم في أ م و ر حياتهم إ ن هذا هو السعيد الذي يمكن أ ن نقول أ ن ه صام صوما صحيحا مكتملا استطاع أ ن يوازن بين حق الله عز وجل في الصوم وبين حقوق الناس و خ د م ة عباد الله وخلق الله والسعي في مصالحهم وفي قضاء شؤونهم إ ن أ م ت ن ا ا ل م س ل م ة تمر بها هذه ا ل أ ي ا م ا ل أ ي ا م ا ل ع ص ي ب ة هنالك من يعيش على حد الكفاف ومنهم الفقير ومنهم البائس ومنهم المسكين ومنهم المحروم ولقد كنت أ ح ل م و أ ت م ن ى و أ ر ج و أن ل ا تكون هذه أ م ا م ي أن ل ا يمد مسكين من المسلمين يده والا يتعرض مسلم لذل السؤال كنت أ ت م ن ى أ ن تصل المحتاج حاجته وهو في بيته و لو أ ن ا ل أ م ة قد تضافرت ولو أ ن الجهود, الجهود قد انتظمت إ ن عموان المسلمين ا ل م و ج و د ة في ديار الكفار وفي بنوك ا ل ك ف ر ة ك ا ف ي ة ب إ ح د ا ث ن ه ض ة في ديار المسلمين وتغيير مصائر الناس أ و ل ي س البؤس الذي يصيب الكثير من الناس وقد تروا بعضهم على أ ب و ا ب المساجد ينتظرون ل ق م ة تسد جوعا أ و تقيم اودا أ و ح ف ن ة دراهم ودنانير وجنيهات يرجعون بها إ ل ى بيوتهم ما كان لهم وما كان للبؤس أ ن يعم ديارنا لو أ ن ا قمنا بواجبنا ولكن يبدو أ ن ن ا قصرنا في فرائض الله وفي شرائع, وفي شرائع الله وفي فهم دين الله وقصرنا في استغلال موارد الله وبركات الله التي أ ع ط ا ن ا إ ي ا ه ا فعم البؤس ديارنا ونزلت ا ل ف ا ق ة في مجتمعاتنا ونحن تحت المراوح والمكيفات نتذكر أ ح و ا ل ا في أ م ت ن ا ليسوا بكفار إ ن ه م من أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ه م من أ م ه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس يسهرون في ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات و أ ن ا س يبيتون على قذف المدافع والطائرات أ ن ا س يشكون ا ل ت خ م ة ويعالجون أ م ر ا ض ا ل س م ن ة و أ ن ا س يتضورون جوعا ويموتون ض م ا في المعسكرات من المسلمين وليسوا من الكافرين ولو كانوا من الكافرين ولوجب و علينا أ ن نغيثهم ولوجب و علينا أ ن نعطيهم ففي كل كبد ر ط ب ة أ ج ر أ ن ا س يضيعون في دورهم من سعتها وفي قصورهم من علوها و آ خ ر و ن تخرق الريح جنبات خيامهم ليس هذا من باب الاعتراض فربك يخلق ما يشاء ويختار وهم يخسبون ر ح م ة ربك لكن الذي عاش هذه العيشه عليه أ ن لا ينسى إ خ و ا ن ه وعليه أ ن يبادر إ ن السخيه الكريمه ا ل م ب ا د ر ة المفضال الذي يسعى ل م و ا س ا ة المسلمين ذا أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة و ر ح م ة ح ا ن ي ة وهكذا كانت قيم ديننا س أ ق ر أ عليكم آ ي ا ت أ ن ا م ت أ ك د أ ن كلكم يحفظها وقد اخترتها من قصار السور ومن ق ص ا ر المفصل ا ل آ ي ا ت التي فجز ي ء تبارك فجز ي ء عمه كل الناس يحفظها والذي لم يحفظها مرت عليه يربط ا ل إ س ل ا م بين ا ل إ ي م ا ن بالله العظيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين قل المسكين والحت على اطعام المسكين اطعام اطعام بهذه ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة من الشرع مع ا ل إ ي م ا ن بالله العظيم م ب ا ش ر ة قالوا ما سلككم في س ق ر قالوا لم نكن من المصلين طوال معها ولم نكن اطعم المسكين الايمان ص ل ة ا ل إ بالله و ا ل ص ل ا ة ي أ ت ي معها اطعام المسكين م ب ا ش ر ة أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم كم من يتيم في هذه ا ل أ ي ا م فقد أ ح ض ا ن ا ت ر ع ا ه و ر ح م ة تواسيه ياتي العيد وولدك في أ ح ض ا ن ه يرى والده سعيد و أ ط ف ا ل من أ م ة محمد عليه الصلاه ة والسلام ل ع ي الصلاة والسلام واركز أ ق و ل من أ م ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ق د ويوم العيد سيشرق عليهم فجر العيد ويهل عليهم هلال العيد ويخرجون إ ل ى العيد بغير والد كان يرعاهم هل فكرنا في هذه القضايا إ ن ا ل ق ض ي ة ك ب ي ر ة ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هل يسألك فكرت في مسكين لانه محتاج ليس لكساء ولا لدواء إ ن م ا لغذاء يسد رمقه ويقيم أ و د ه كثير من المساكين في بلادنا في عاصمتنا هذه لا يجدون ما يسد رمق حياتهم يعيشون على الحد ا ل أ د ن ى من الكفاف ربما لا نتصور ذلك ل أ ن موائدنا ف خ م ة ربما لا نتذكر ذلك ل أ ن صنوف الطعام بين ع ي د ن ا ك ث ي ر ة ربما لا نتذكر ذلك ل أ ن ن ا ندعى إ ل ى موائد ف خ م ة وهم لا يدعون لهذه الموائد نحن لا نتذكرهم ولا نضعهم في حساباتنا ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين ت أ م ل ت هذه ا ل آ ي ا ت فذلك الذي يدع اليتيم يدعه يعني يتركه ويدعه و ويظلمه أ و يقهره ولا يحض على طعام المسكين الحض على طعام المسكين و إ ط ع ا م الناس هو من صميم الدين بل تركه من التكذيب بالدين حتى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ي ر ا ؤ و ن ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون أ ت ع ر ف الماعون إ ن ه ا ل إ ن ا ء الذي يوضع فيه الطعام ويمنعون الماعون وحق لي أ ن أ ش ي د بجيران المسجد وبكثير من الخيرين خدر, خدر الله أ ي د ي ه م وبارك لهم ربي فيما أ م س ك و ا و أ ن ف ق و ا كانوا ي أ ت و ن بالموائد لهذا المسجد ب إ ط ع ا م ابن السبيل والمنقطع, في والمنقطع ويطعمون الذين أ ت ت ت ف و ا ويطعمون المعتكفين في هذا المسجد والله ما قصر والله و ا ناس جابوا جرادل مليانه ف ت ة ومليانه رز و م ل ي ا ن ما قصر والله و ا فينا في زول جاب للناس في المسجد المصلين علم اناناس علم الاناناس ويمنعون الماعون الماعون رمز للطعام في ناس ما ب ج ي ب و ا ا ل م ع و ن ل أ ن ه بعدين بيشيلوا هم انو يغسلوه كيف لو ج ا ب و ا ا ل م ع و ن طلعوا بعد ما الناس ياكلوا يغسلوا ا ل م ع و ن كيف بيشيلوا هم انو يغسلوا ا ل م ع و ن ويمنعون ا ل م ع و ن إ ن إ ط ع ا م الناس إ ن إ ط ع ا م الطعام الذي هو أ س ا س ا ل ح ي ا ة الماديه هو من, الصميم هو من صميم الدين ولم تنتهي ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة التي في ق ص ا ر المفصل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إ ن م ا نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوس قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ه وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة وحريرا ولم تنته ي ا ل آ ي ا ت في قصار المفصل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين في ص و ر ة الفجر أ ل م تمر علينا في ص و ر ة الفجر التي نحفظها جميعا حفظناها في المدارس في أ ي ا م الطلب ا ل أ و ل ى كلا بل لا تكئمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين و ت أ ك ل و ن ا ل ت ر ا ث ة أ ك ل ا لمه وتحبون المال حبا جما ولم تنته ي ا ل آ ي ا ت في قصار السور في هذا الموضوع فلا اقتحم ا ل ع ق ب ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ع ق ب ة الصراط فك رقبه أ و إ ط ع ا م في يوم ذي م س غ ب ة أ ي ذي م ج ا ع ة وجوع من يتيما ذا م ق ر ب ة يكون من ا ل أ ي ت ا م الذين لهم بك صله رحم قريبك يتيم اليتم ب ا ل م ن ا س ب ة ليس عيب ل أ ن ه يمكن أ ن تدور عليك ا ل د ا ئ ر ة وبين ع ش ي ة وضحاها يصبح أ ب ن ا ء ك أ ي ت ا م ا ذلك ا ل أ ج ل وهذا الموت الذي لا يعرف ولا يفرق بين الناس يتيما ذا م ق ر ب ة أ و مسكينا ذا متربا مسكين لكن إ ل ى د ر ج ة أ ن ه علقت يداه بالتراب وصف التراب وذل ذلا شديدا من ك ث ر ة مسكنته جاء من يطعمه ومن يقف بجانبه إ ن أ و ل شيء في رسالتنا بعد توحيد الله و ا ل إ ي م ا ن أ و ل ما خرج من شرعنا أ و ل ما فاح من ديننا أ و ل ما م ل أ ا ل آ ف ا ق من مكارم أ خ ل ا ق ن ا قول خ د ي ج ة رضي الله عنها في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يستبين الوحي قالت له كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لتصل الرحم ة وتحمل الكلا الضعيف وتحمل الكلا وتكسب المعدوم تكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق هذا أ و ل شيء قيم في ا ل ش ر ي ع ة ج ب ل أ و ل ما جبريل قال يا خ د ي ج ة لقد جاءني ما ق ا ل ملك جاءني حتى خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا إ ن ك لتصل ا ل ر ح م ة لماذا أ ر ى أ ن هذه القيم تضيع من أ م ت ن ا تصل الرحم وتحمل الكل ة وتكسب المعدوم ة وتقرئ الضيف ة وتعين على نوائب الحق عبد الله بن جعفر ا بن أ ب ي طالب من صغار ا ل ص ح ا ب ة ومن كبار الناس شرفا ومجدا وسؤددا كان يركب على فرسه ف ج ا ت ا م ر أ ة مسكينه م ح ت ا ج ة لله يا محسنين نزل من على الفرس وفي الفرس ماله الكامل شايل قروشه شا شا وشايل حاجاته وشايل أ ك ل لناس البيت نزل من الفرس و أ س ل م ه ا اللجام قال خذ الفرس بما فيه واحد من أ ص ح ا ب ه قال له يا خلاكين بهل اختزاته شديد المرد دايره ح ا ج ة ب س ي ط ة بعد اول حاجه ة ي ما عرفك فجأة. لو ق ت فجأة ل جاتك قازبات قال عبد الله بن جعفر مع لشهدك وكان م ا عارس أ القليل منك يرضيها قال إ ن كانت لا تعرفني ف أ ن ا أ ع ر ف نفسي و إ ن كان يرضيها اليسير ف أ ن ا لا يرضيني الا الكثير ل أ ن ه ابن المكارم و ل أ ن ه ابن الشرف و ل أ ن ه ابن القيم ا ل أ ص ي ل ة وبالتالي هكذا كان السلف عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان في متجره يبيع ويشتري وكان عالما فدخلت ا م ر أ ة ش ا ب ة تمد يدها فقال ا ل ذ ي على ا ل خ ز ا ن ة في ا ل خ ز ن ة شغال م ع و ب ل ي و م ي ه ا ل خ ز ن ة حقت ولد ه ك ا ن حقه حق عبد الله المبارك قال له ي خ د ي ا من ا ل خ ز ن ة و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه قال له درهمين قال لا مئتا درهم كثير شديد حتى قال الراوي و إ ن ه ا لتشتري لها دارا ا ل ق و ش ة ا ل د ا ل ي ة ت ش ت ر ي ل ه ب ي ت بعدما مشت قال لقد لقد أ ج ز ل ت لها في ا ل ع ط ي ة قال إ ن ي ر أ ي ت ا م ر أ ة ش ا ب ة تمد يدها فخشيت أ ن تحملها ا ل ح ا ج ة إ ل ى فعل ما أ ك ر ه وتكره ف أ ر د ت أ ن أ ع ف ه ا قال له مره ش ا ب ة ممكن استغل زول س ت غ ل حاجته ك ن هذا هو ان ي ل و ن هناك م ن ط ق ا في العالم ا إلى وكان هناك ر م ن خالد بن ع ق ب ب ة ت س ع ي ن أ ل ف د ر ه م كان م ح ت ا ج و ب ا ع ل د ا ر وكان ا د ر ت في السوق ا ل ل عبد ه ب ن ع ا م ر اشترى اللي الدار سمع في ا ل ل ل ي بكاء ف س أ أهله ل قالوا ابناء خالد بن ع ق ب ة يبكون على دارهم فقال لغلام له قم واذهب إ ل ي ه م وقل لهم المال والدار لكم جميعا البيت ما اتظن أ ن هذا ضرب من ضروب ا ل أ س ا ط ي ر و أ ن هذا من نسج الخيال وأن هذا من هذا الصعب إ ن ز ا ل و ا في واقعنا لماذا ل أ ن ن ا تشبثنا ب ا ل م ا د ة أ ك ث ر مما ينبغي أ ن يكون ولذلك صارت القيم العليا عندنا أ س ط و ر ة لا تكاد تتنزل على أ ر ض واقعنا نراها ب ع ي د ة المنال ونحن لا نطالب بهذا القدر الكبير من المكارم, نطالب بالقدر اليسير من المكارم الذي يليق بضعفنا وبهممنا وبعزائمنا و ب و ا ق ع ن ا ه الشيء ا القليل ويتوالى أ ه ل ا ل إ ن ف ا ق و أ ه ل الجود و أ ه ل المكارم و أ ه ل ا ل إ ط ع ا م في هذا علي بن الحسين ا بن علي سيد العابدين رضي الله عن ا ل س ل س ل ة ا ل م ب ا ر ك ة كلها من آ ل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين ا بن علي ا بن أ ب ي طالب كان ه ؤ ل ا ء ك فقراء في ا ل م د ي ن ة نحو سبعين بن ي أ ت ي ه م طعام ولا يعرفون من جاء به حتى مات علي بن الحسين فدخل المغسل يغسله, فدخل يغسله فوجد د خ ل المغسل يغسله ف على ظهره سوادا شديدا من ش د ة ما كان يحمل الدقيق ة على ظهره ولكنه كان يحمله بعد السحر يطوف به ويضع لكل, لكل دار أ م ا م بيتهم ربطه أ و شيئا من هذا الدقيق وينصرف وهم نيام سنين عددا وعلموا أ ن ه علي بن الحسين ل أ ن ه بعد أ ن مات انقطعت ا ل ص ل ة ووقفت ا ل ن ف ق ة أ م ن ي ت ي و أ ر ج و الا أ ك و ن حالما ً أ م ن ي ت ي ان تصل للمحتاجين حوائجهم في بيوتهم وهم موفور ا ل ك ر ا م ة محفوظ الوجوه و ا ل ع ز ة حتى لا يتعرضوا لذل السؤال أ م ن ي ه عساها ان تتحقق انه ب ا ل إ ن ف ا ق والسؤدد والاطعام و ا ل م و ا س ا ة ا ل ا م ة مجدها وسؤددها وسيادتها وتحمي ديارها وتحفظ دينها وتصون أ ع ر ا ض ه ا و إ ن من المؤسف جدا من المؤسف جداً ان ل م ؤ س ف جدا أ يتولى زمام ا ل إ غ ا ث ة في بلاد المسلمين منظمات ص ل ي ب ي ة و ك ا ف ر ة ح ا ق د ة تحت مسمى المنظمات ا ل إ ن س ا ن ي ه وهم الذين أ و ق د و ا نار الحرب هم الذين أ م د و ا المتقاتلين مع بعضهم من المسلمين بالسلاح ثم إذا خ ر ب ت الديار جاءوا في ص و ر ة م ل ا ئ ك ة يحملون الدواء ويقدمون الكساء و ي ع ي ن و ن بالغذاء وهم الذين ب د ر و ا بذور ا ل ف ت ن ة بين المسلمين أ ت ر ج و ن من هذه المنظمات خيره اتريدون منهم عونا اترجون أ ن يبارك الله لكم فيما قدموا وهنا سؤال مشروع اين منظماتنا ا ل إ س ل ا م ي ه دعوني أ ق و ل بشيء من الحرقه والكلام القاسي لعلهم ركبوها سيارات ف ا ر ح ة لمدرائهم وموظفيهم أ ي ن منظماتنا ا ل إ ن س ا ن ي ة عباد الله نحن في ختام أ ي ا م س ع ي د ة قدموا بين يدي نجواكم ا ص د ق لقد ناجيتم ربكم شهرا كاملا تدعونه و ت س أ ل و ن ه وتتملقونه وترغبون فيه وترجون رحمته وتخافون عذابه وتبكون بين يديه وتتضرعون له أ ن يقبلكم قدموا بين يدينا جواكم صدقه تصدقوا إ خ و ا ن ك م في أ ي ا م العيد مدوهم بالغذاء و أ ح س ن و ا إ ل ي ه م بالكساء و أ س ع ف و ه م بالدواء ولا تحرجوهم إ ل ى الكفار معنا في المسجد صناديق ب م ع ا و ن ة إ خ و ا ن ن ا في فلسطين فمن أ ر ا د أ ن يسهم فليسهم واننا في المسجد صناديق أ ي ض ا نحتاجها ل أ ن ن ا ي أ ت ي ن ا من ي س أ ل ن ا دائما ا ل ش ا ي ا ل رشده وقلنا قبل كده عشان ما في زول يجي يقف ق د ا و المصلين ويحكي قصته وربما يكون صادق وربما يكون كاذب ودي ب ر ض و م ش ك ل ة ك ب ي ر ة م ش ك ل ة الاحتيال قلت لك لو ده تصدق تدي م ن ه وفي نوع تصدق لو وتكتشف انه غشك ده تاني بيكرهك في الانفاق تاني بترى الاحتيال على كل سائل وبذلك قطع الطريقه امام الاخلاق ومكارمها وقطع على نفسه وعلى غيره من إ خ و ا ن ه من المسلمين و أ ن ا أ ن ص ح كل سائل ومحتاج أ ن يتعفف للفقراء بالتربيه ا ل إ س ل ا م ي ة نحن ن أ م ر الناس أ ن يتصدقوا و أ ن ينفقوا و أ ن يبادروا ولكن ن أ م ر كل أ ح د أ ن يتعفف للفقراء للفقراء المهاجرين ذ ي ن أحصروا للفقراء ا ل الذين ا ح ص ر و ا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 ولا يعرفه أ ح د وبالتالي في ظل هذا المجتمع تقوى ا ل أ م ة وتنهض ا ل أ م ة وتنهض ا ل أ م ة وتزدهر وتعز وتعلو على غيرها من ا ل أ م م فبالتالي للمحتاجين ولبعض ا ل أ ش ي ا ء داخل المسجد برضو في صناديق المسجد وفي صناديق م خ ص ص ة لزكاه الفطر الفار داخلوه داك ما صدر س ا ك ت دا فريق أ ج ز و ا دار يطلع ز ك ا ة الفطر وقد اختلف العلماء في إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر نقدا الناس لنقول لك نقدا ما ابذل ب عينا عينا دي م س ت ح ب ة وعند ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة من ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ج ب ة ي ق و ل لك ما ابذل به عينا أ ن ا أ ش ت ر الدقيق و أ ق و س الناس الجوينزات وزور الدار الدقيق ألقوا لين؟ الفلان يقول لك أ ن ا بدي ه د ق ي ق لانه داير يكسي أ و ل ا د ه داير يعمل داير يسوي و ز ك ا ة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث و ط ع م ة للمساكين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ غ ن و ه م في هذا اليوم من السؤال يعني المسلمين أ غ ن و ه م ما تخلف يوم ي العيد يكون ج ع ا ن يوم العيد م ا س يكونوا دعانين أسكد استحب العلماء أ ن تخرج ز ك ا ة الفطر عينا يا في يوم العيد قبل ا ل ص ل ا ة يا قبل العيد بيوم أ و يومين وهذا اختيار ا ل إ م ا م اختيار ا ل إ م ا م مالك رحمه الله لا تطلع ز ك ا ة الفطر يامن اليوم تماني عشر رمضان ا ل ج م ع ة تماني عشر رمضان آ خ ر ج م ع ة يطلع اليوم يا بكره انتصار وعشرين دجايز نحن فكرنا كنا نجمع بين ا ل س ن ة الهو ل ي عينا الهو ل ي يعني أ ك ل في نفس الوقت بين الناس الما بيقدر يمشي يكوس ا ل أ ك ل ويقولك ل كم يا شيخنا تقول, تقول لك الربع فوق ثلاثه يقولك الربع فوق ث ل ا ث ة يعني انشي يشيل الربع ويعبر مع ا ن ه فيها ع ب ا د ة ج د ي د ة يقولك امشي اشيل الربع واعبر و أ ش ي ل في ظهري و أ م ش ي أ ش و ف المحتاجين وكي ي ن و ما ا ل ج ا و م نحن ريحناك الصناديق المكتوب على ز ك ا ة الفطر هذه ت خ د فيها ز ك ا ة الفطر نحن سنوديها دارفور ن أ ك د للناس المحتاجين بجد الما د ا ر ي ن فالحمق الما د ا ر ي خصص سعد ق ش ر ة الدايري ر يخلصوا في ل ا بطنون د يخلو في بطنون حتمشي دارفور النفر ث ل ا ث ة أ ل ف ونصف تشوف انت بدعو ل كم نفر عشر عشرة في ث ل ا ث ة و ن ص خ م س ة وثلاثين أ ل ف خ ط ه في الصندوق عندك ناس بدعولهم لو في شافع صغير اتولد يا دوب تعدوا و ط ل ع له ز ك ا ة فطره وتخدها في الصندوق عينا ما تتلتل في, في ناس بتلتلوا نحن عندنا ناس في سوق نياله في ج ن ي ن ة حنضر ب لون وفي الفاشل واسمعوا عندنا كذا يشتروا كذا شوال و ز ع و ا للناس وحنديها لاهلهن تج... لي... لي... او ل ت ج ا ر أ و لفروعنا الموجودين هنا فبالتالي هي حتصل في هذا اليوم وفي هذه ا ل أ ي ا م هي أ ي ا م م و ا ص ل ة و م و ا س ا ة فواصلوا إ خ و ا ن ك م ولا تحوجوهم ولا تجعلوهم يحسون بشيء من الغبن أ و بشيء من الظلم أ و بشيء من ا ل ف ا ق ة أ و بشيء من الحرمان بارك الله لكم جميعا فيما أ ن ف ق ت م و بارك الله لكم جميعا فيما, فيما امسكتم واللهم أطعمنا أطعم من أطعمنا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 م س ا ع د ة ا ل آ خ ر ي ن و م ع ا و ن ة الناس وبقي أ ن تعلموا أ ن الشرع يحث ويعض على فعل الخير ب أ ش ك ا ل ه و أ ن و ا ع ه وصنوفه ا ل م خ ت ل ف ة ولكنني أ ق و ل لكم أ ع ي ن و ا اخوانكم بالعطايا الماديه وقبل العطايا الماديه ب ا ل ص ل ا ة ا ل م ع ن و ي ة ليس الدين فقط أ ن تعطي الناس من المال اعطوهم بوجه طلق وبمحيا باسم. وبمحي باسم اعطوهم بنفس ا ل ر ض ي ة وقلب سخي اعطوهم و أ س ر ا ل ع ط ي ة تصدق ب ص د ق ة ف أ خ ف ا ه ا حتى لا تعلم شماله ما أ ن ف ق ت يمينه أعطوهم و أ ن ت م في ق م ة ا ل س ع ا د ة وفي ق م ة الفرح أ ن ك م تساعدون مسلما وتعينون محتاجا جاء عند ابن م ا ج ة عند ابن ماجه في السنن وعند ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع ا ل ص غ ي ر من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله سرور تدخله على قلب مسلم أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله سرور تدخله على قلب مسلم تطرد عنه جوعا أ و تقضي عنه دينا أ و تكشف عنه كربا ولئن أ م ش ي مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن أ ع ت ك ف في مسجدي هذا شهرا أ ش ا ر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الاعتكاف في مسجده وفي ر و ا ي ة خير لي من أ ن اعتكف في هذا شهرين ر و ا ي ة أ ي ض ا تمشي م ع ز و ر ت ق د ل ه موضوعه تساعد مسكين تساعد محتاج ك أ ن ك اعتكفت في المسجد النبوي شهرا كاملا شهرا كاملا والاعتكاف في المسجد النبوي صعب صعب مع ا ل إ ج ر ا ء ا ت ومع ت ل ة الوكالات والله يا اخوانا ن نحن بنحب القروش دي بالله ا ل س ع و د ي ة ع ا م ل ة ت أ ش ي ر ت العمر الورق البلاصه و ل ي ك في الجواز دي مكتوب عليها مجانا تبشب ي ا ل و ك ا ل ة يجيبو يجيب لك راجع يجيك زول يقولك ل ب أ ش ر ل ك باثنين مليون كيف يعني وريني حتى اشر ليك كيف بيت المليون بيتحت تحتها ما كفاكم ما كفاكم الطرق ا ل م ل ت و ي ة في سوق البصل وفي سوق التمر وفي س م س ر ة العربات و س م س ر ة البيوت لاحقلنا في بيت الله في بيت الله سمسروا والله ما ل ق ا ن ي ل ي إ ل ا في السودان ك ت ي ر ا س ت ف ت ي ولك يا شيخنا قال لك كان جبت مليون بيتحت تحت, تحت كده بعد ما جواز جاء مؤشر يقول ليه بنقشر ليه مليون اتنين مليون. لك بنؤشر لك ب ا م ل ي و ن برا اثنين مليون يقال لك عنده ث ل ا ث ة جوازات ا ل ث ل ا ث ة جوازات ب ي كده بالله دا تفهم شنو د ف ه م شنو د ه ما قلت لك قتلت ا ل م ا د ي ة القيم قتلا يا اخي مكتوب في ا ل ت أ ش ي ر ة دي مجانا و ك ا ل ة أ ن ا بدي اتحقق حقق كده كده وريني ا ل د م غ ة ا ل و ر ق ة أ ي ح ا ج ة وريني ب ت أ خ ذ كده تمشي ت ا ش ت ر ه تجي مجانا أ ل ب ي ع ده راشد و منه ناس ج و ا ا ل س ف ا ر ة ولا ناس برا ا ل س ف ا ر ة ولا سماسره ع م ر ة س م ا س ر ة العمره انتهينا من س م ا س ر ة العربات و س م ا س ر ة البصل و فقدنا ب في س م ا س ر ة ا ل ع م ر ة س م ا س ر يجيلها ب أ ي وجه يا أ خ ي بأي وجه الم يقل جل وعلا أ ن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أ و ل م يقل سواء العاكف فيه والباد الباد الزوج جاء من الخلق إ ن ت م ك ن تكون أ ي محله ما تعرفه الا بيت الله كيف يحال بينك وبين بيت الله تعالى و أ ن ت تريد ا ل ع م ر ة لو في اجراءات وفي أ ش ي ا ء عشان العدد والناس ما يموتوا و ا ل أ م ر ا ض أ ش ي ا ء ممكن إ ان كل د و ل ة ح ص ة م ع ي ن ة لكن كل د و ل ة تسهل لرعاياها ومواطنيها ا ل ح ص ة ا ل م ع ي ن ة لدولهم دي ب ن ز ا ه ة ش د ي د ة و أ م ا ن ة ت ا م ة لان أ م ش ي لو ما مشيت ا ل ع م ر ة وجوازك طلع فاضي وقالوا ليك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 ا ل إ م ا م الزبيدي رحمه الله تعالى في أحاديثه في كتاب أ ح ا د ي ث ه ا ل ق د س ي ة قول الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إ ن م ا أ ت ق ب ر ا ل ص ل ا ة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي يتكبر ع ل ى العباد وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم ا ل أ ر م ل ة والمسكين ة والمصاب وابن السبيل ح ا ج ة غ ر ي ب ة الله قال, قال ده ورانا الناس اللي بيقبل منهم ا ل ص ل ا ة نحن فيها صلاه الزول ي ت و ض ع كويس تخش ا ل ص ل ا ة تصلي في وقته ا تجيب ركوع او سجوده تجيب ا ل أ ر ك ا ن كله ا تصلي ص ل ا ة أم د ه ظننا لكن ربنا دخل حاجات ل ا ن ب لا يعتقد ان ه ما عنده ع ل ا ق ة مع ا ل ص ل ا ة شو يعني أ ن ا أ ص ل ي بس أ ي ح ا ج ة براها ص ل ي دبرها ه كون أ ر ح م المساكين دبرها ه ا ما أ ي ح ا ج ة براها كان ما رحمت المساكين وانت بصلي معنا ص ل ا ة الدم ا ن ت ف ح ت منها ل س ن ك د ا قال إ ن م ا أ ت ق ب ل ا ل ص ل ا ة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي و ر ح م ا ل أ ر م ل ه والمسكين والمصاب وابن السبيل والساعي على ا ل أ ر م ل ة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا شيء رفيع يوريك ا ل آ ي ة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن اطعم المسكين ا ل ص ل ا ة تفجر د و ا ع الخير في نفسك وترقق قلبك وتجعلك إ ن س ا ن ا رقيقا وحساسا و إ ن س ا ن ا طيبا ورحيبا تجاه ا ل آ خ ر ي ن تتفاعل بقضاياهم وتنفعل بمسائلهم و إ ل ا فما ف ا ئ د ة ا ل ص ل ا ة وما ف ا ئ د ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ه ا د ع و ة للمواساه عنوان خطبتنا د ع و ة للمواساه هذا الكلام الذي قيل كله تحت هذا العنوان ا الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين اللهم حبب إلينا ا ن أن أجمعين أسأل يتقبل ي حبب م إ وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا م ر ح و م ة وتفرقنا من بعده تفرقا م ع ص و م ة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيه ولا م ح ر و م ة ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم ا ق د ي ن عن المدينين اللهم اقض ي ل د ي ن عن المدينين اللهم فك اسرى ل أ من المسلمين اللهم فك أ س ر ى المسلمين واقض ي ل د ي ن عن المدينين وفرج هم المهمومين من المسلمين والمكروبين من المؤمنين يا أ ر ح م الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم اعتقنا في ختام هذا الشهر اللهم اختم لنا خيرنا اختم لنا شهرنا بخير واجالنا بخير و أ ع م ا ر ن ا بخير و أ ع م اللهم ن ا يا ا بخير رب ع ا ا ل ل ل م ي ن اقتم لنا شهرنا الذي وفقنا د وأعده علينا أزمنة عديدة بآجال مديدة ع عمل العالمين علينا العالمين العالمين ن منا أزمنة إخواننا الذين ماتوا وسبقونا بالإيمان ا صالح يا بآجال يا ماتوا يا اللهم ه وتقبله بخير رب رب رب ورحم و لكل خير و أ ع ن ا لكل ط ا ع ة اللهم ثبتنا على عبادتك بعد رمضان اللهم ذقنا في رمضان ل ذ ة العباده ة و ح و ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ولذه المناجاه و ا ل ا س ت ق ا م ة على ا ل ص ل ا ة اللهم اعنا عليها بعد رمضان